وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوما القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات طويان يمينه سبح علوه وتعالى عن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم اشترى قرتي ارض من نور ربها ووضع الكتاب ودين امين نبيين وقين امين نبيين والشهداء وقضى بينهم, وقضي بينهم وهم لا يظلمون وغفيتهم نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا حتى إذا جاءوا فتاه اذا جاءه ما فتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول ان عليكم يثنون عليكم ايات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة الله على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس متوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم تَزُمَرُن حَتَّى إِذَا دَاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صدقنا الَّذِينَ كَانُوا وَارِثِينَ الْأَرْضَ, الأرض تَمَوَّهُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَ فَرِيعًا أَجْرَ عَمِلِينَ وَدَرَ الْمَلَائِكَةُ تَحَافُّهُ مِنْ حَوْلِ العرش يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُقِيمُونَ بَيْنَهُمُ الصَّلَاةَ وَيُتْلُونَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ الْحَمْدٌ لِلَّهِ رب